قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّ كَيَشْعُرَ عِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ كَمْ قَرٌّ يَأْتِينَ أُولَئِكَ فِي مِلَّتِنَا قَالُوا كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملة كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ بِالْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا بَغَيْنَ نَ وَبَغَيْنَ قَوْمِينا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ تَخْيُرُ الْفَاتِحِ قَال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَّخَاسِرٌ فاخذت امر رجفت فافصبح في داري امجازي مين الذين كن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 اتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَكُمْ عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا لَنْ أَبِي الْبَأْسَ وَالضَّرَّ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ بَوَّن ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخْلَدْنَا لَهُمْ دَارًا تَتَّعَمُونَ